يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناف ويجعل لكم أنهارا ما وَلَكُم لا تَجون للَِّ وَق وَقَد خَلَ قَكُم أَقُ وَرا لَم تَ رَكَي فَخَلَ قَبْلهُ سَب سَمَا وَاس فبق وَجلَ قمَ رافيدٍ جَنَّتَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَن فَتَكُنَّ مِنَ الْأَرْضِ نَابِتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تباع